ل ج و ا ب فان سالني لا أ ع ط ي ن ه وان ل استعاذني لا أ ع ي ذ ن ه ويكثر أ ي ض ا من ذكر الموت ويقلل بل يقتصر على قدر القدر وفضول وفضول وفضول ويحرص ذكرنا الكافي الكلام الخلطة الطعام النوم ما الناس فضول وفضول وفضول وفضول على من من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 التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير جاء في الحديث أ ن إ ب ر ا ه ي م الخليل عليه السلام قال ل م م ح د ع ل ي ه الاسراء ص ل ة و ا ل ل ليلة ل ا ا م إ س أ ق ر أ أ م ت ك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وغراسها والحمد ولا والله أن أكبر سبحان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله الجنة قيعان يعني ثانية إلا إذا قلت سبحان الله في ثانية غرست لك شجرة لك في ا ل ج ن ة و ا ل إ ن س ا ن يغرس في هذه الدنيا ويتعب على غرسه ويلاحظها ويتابع سقيها ويمكث الـ الـ الـ الوقت الطويل واحتمال تنتج واحتمال ما تنتج وسبحان الله ضمنت غرسة في الجنة والحمد الجنة غرسة أكبر في ولا إله إلا الله والله لله إله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 ممن عرف بالصلاح واشترى به ولزم التقوى وترك المخالفات ولم يفرط بشيء من الواجبات ولا, ولا يشترط في ذلك أن أو أن أقسم لأبره يكون لكن ديدنه مانع من أن يقول ذلك ويكون من النوع في يقول ذلك معصوما تقوى وعلا وصل ووقع المرتبة مثل على الله فإذا ضائقة احتاج هذا لا الذي الله جدا جل إلى إلى لو هذه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 لابره لا أ لكن الذي يظهر والله أ ع ل م أ ن ه لا يسلم من ش ا ئ ب ة ا ل ت ز ك ي ة فلا يحرص ا ل إ ن س ا ن عليها إ ل الا إذا إ اضطر ي ه أحسن اذا ل ل إليكم ه ه س اضطر ئ ل يقول يا ف ي الشيخ تقدم لابنتي ل ة ا خ تقدم من أكثر ب نصيب فحلفت ابنتي في ساعة غضب ولم فحلفت ما يحدث في أنها ت ساعة خ ج لخاطب و أ ن حلفها هذا لا يكفر ك ف ا ر ة من الكفارات فما الواجب على ابنتي في هذه الحاله ة ثبت في الصحيحين ي و غ ر م والسلام يمين منها يميني من يمينها ا النبي الصلاة قال والله إني لا على يمين فأرى غيرها خيرا إلا الذي وإذا رؤيتها فالرؤية أن أحلف فأرى إني عن عن عليه على وطلب له خطبت وآتيت خير شرعية هو وتكفر كفرت كفر تخرج ل أ ن هذا خير الله إ ن شاء الله تعالى أحسن أنهم أمروني فأفتوني الرحمن حصل السعى بسبب من اليمن بيني وبين وقاطعوني عنهم الله العبد الشيخ جزاكم الله خيرا وبعد حصل بيني وبين جدتي وخالي خلاف فقاطعتهم فهل علي إثم بسبب قطعي لهم رغم أنهم أمروني بمقاطعتهم والبعد عنهم جزاكم الله خيرا إليكم يقول فضل فهل علي لهم وهو جدتي قطعي إثم رغم وبعد ق ط ي ع ة الرحم من عظائم ا ل أ م و ر ومن كبائر الذنوب و إ ذ ا حصل بينك وبين جدتك خلاف وبين خالك ا ل أ ص ل أ ن ه لا يحصل من تندم ما منك تعزم وشيطانك أن أن أن الأساس فإذا هواك لا فوراً حصل وغلبك فعليك على وعليك على وعليك تقلع أن تعود بدر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 من إ ذ ا قطعت رحمه وصلها وهؤلاء من أ ق ر ب الناس إ ل ي ك ا ل ج د ة أ م وعقوق ا ل أ م ه ا ت صلى الله العافية م نسال من الموبقات أ ح ن ل إليكم ه ه ذ الله سعيد و ا ل م ش ر و ع في عقيقة ا ل ل هل م و و هو و و د ذبحها ت ز ي ع ه ا أكلها أو يقول م ا ا ل م ش ر و ع في ا ل ع ق ي ق ة ا ل ل ع ق ق ي هي ة ا ت تذبح عن المولود ذكرا كان أ و أ ن ث ى على اختلاف القدر ب ا ل ن س ب ة للذكر شاتان و ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ن ث ى شات و ا ح د ة تذبح في اليوم السابع ماين فات السابع في الرابع عشر أو الواحد والعشرين والأولى منها يؤكل يؤكل في في ويهدأ ويتصدق أو أو وتذبح عشر أن منها ويهدى منها ويتصدق من لحمها و ل ذ ا يقول أ ه ل العلم المستحب أ ن تجعل أ ث ل ا ث ي أ ك ل ثلثها ويتصدق بثلثها ويهدي الثلث و إ ن أ ك ل ه اكلها كلها إلا أقية كلها م ا ي ق و أ ل ل ل ع م يتصدق ب ه الا ك ا أ ض ح ي ة ج ه ز لكن الأولى أن يتصدق ويهدي ويأكل ويخص بذلك الأقربين أن ويهدي ويخص يتصدق ا ل أ ق ر ب ي ن مما يهدى ومما يؤكل ويتصدق على الفقراء والمساكين منها、نعم. أحسن أرجو بأكثر ورحمة حصيات ورحمة سائل السلام السؤال سبع السلام من من الله هذا الله وبركاته أرجو من الإجابة على هذا السؤال. رميت جمرة العقبة بأكثر من سبع حصيات. فماذا الله إليكم يقول عليكم فضيلتكم على علي؟ وعليكم رميت جمرة إ ذ رم المشروع رمى ا أ ن يرمي بسبع حصيات اقتداء به عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكن إ ذ ا زاد على ذلك لا شك أ ن ه أ س ا ء ولكن الواجب سقط بالسبع و ا ل ز ي ا د ة ز ي ا د ة على قدر المشروع فلا ينبغي الزيادة ويخشى أن يدخل البدعة إذا تدين بهذه الزيادة أما إذا يدخل حصلت لشك ويخشى في ينبغي حيز تدين أن بهذه وقع في ف ن سهل أنه أ ك م ا لكن س ب ع ولم ي م فالأمر ل سهل ل ك عليه أ ن يتحرى ويضبط العدد ولا يزيد على المشروع خ ش ي ة أ ن يقع في م خ ا ل ف ة النبي عليه الصلاه والسلام فيقع في حيز البدعه ا ل ل إليكم السائل أبو أنس يقول أمي توفيت رحمة الله تعالى عليها وأنا صغير ورضعت من ا م ر أ ة أ خ ر ى فهل الكل من أ ب ن ا ء هذه ا ل أ م إ خ و ا ن لي أ م الذي رضعت معه فقط ويقول وأيضا رضعت بنت ث ا ن ي ة من ا ل أ م التي رضعت منها فهل هي أ خ ت لي وهل هي م ح ر م ة علي أفيدوني الله يقول رضع من امرأة حفظكم يقول من الله رضع أن أمه توفيت صغير فرضع من ا م ر أ ة ث ا ن ي ة غ ي ر أ م ه الجميع أ و ل ا د هذه ا ل م ر أ ة إ خ و ا ن له سواء, كانت سواء كانوا اكبر منه أ و أ ص غ ر منه الذين ولدوا قبل رضاعه والذين ولدوا إخوان الرضاعة البنت قبل ذلك كلهم إخوان له من الرضاعة وهذه البنت التي وهذه من بعد رضعت من هذه ا ل م ر أ ة أ ي ض ا هي أ خ ت له من ا ل ر ض ا ع ة وتحرم عليه إ ذ ا كانت ا ل ر ض ا ع ة م س ت و ف ي ة الشروط خمس أختا وتحرم ماذا منها رضعت من هذه المرأة؟ من هذه المرأة أم ويحرم من رضاعات رضعت رضعت الرضاعة الحولين فإنها التيها عليه تكون في له هذه هذه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 يكفيها من الضمان ولا تزيد على ذلك هذا السائل عمر بن عبد الله له يشتريها ويقصطها له شهريا هذا الذي السائل الزلفي يقول معالي الشيخ ما الحكم الشرعي في اختيار طالب التقصيد السيارة المناسبة له ومن ثم المصرف له شهريا مقابل ربح 3 أو أقل أو أكثر بقليل. طالب التقصيد هذا الذي يريد أن سيارة يقول أقل بقليل يستدين عمر عبد من ومن ثم ربح أكثر يريد بن أن في أو أو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 لكن لو كان المالك لا أ و الدائن لا يملك هذه ا ل س ل ع ة واختارها من أ ر ا د الدين أ و الاستدانه ة اللي و طالب التقصيط هذا فوعده الدائن ب أ ن يشتريها ثم ي ق ص ط ه ا له على بالوعد بالعقد مانع عندي كل حال له أن يختار السيارة بالوعد لا بالعقد فإذا قال ما لا يختار فإذا واشتبي من سيارة أن من وقال له أ ر ي د س ي ا ر ة كذا أ و ذكر مواصفاتها ومكانها ثم ذهب الدائن واشتراها وملكها لو ملكا تاما مستقرا بحيث لو تلفت كانت من ضمانه من غير أن يلزم مريد الدين بشيء مريد يلزمه مجرد مانع تلفت الدين التقصيد لا يلزمه شيء الوعد كانت غير بحيث بشيء شيء في أن من ذلك ثم ملكها من الكنتام بعد ذلك إذا المستقر يبرم العقد معه نعم、م. ثم يقوم باستعمالها إن ك او ن مريدا لاستعمالها أ ببيعها على طرف ثالث غير الطرف ا ل أ و ل إ ذ ا كان مريدا لقيمتها نعم أحسن من للقرآن يستمع المستمع إليكم هذا سائل يقول ما حكم من يستمع للقرآن لكن المستمع مشغول أو المحلات سائل السؤال الله هذا هكذا يقول لكن في بعض المحلات؟ هكذا السؤال.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 لا يكفي أ ن يمر ا ل إ ن ن س ا ا أو ل ق ر آ ن على سمعه من غير قصد ا لاستماعه ولا يكفي أ ي ض ا الاستماع مع عدم ا ل إ ن ص ا ت بل لا بد من ن الإنصات ليتم الانتفاع القرآن أنه امتثال الأمر يقول قائل إن في مدارس التعليم تعليم القرآن وفي حلقاته ا ليتم يقول تعليم ل ويتم في في يقرأ وقد ر ق آ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 ي ت م له الانتفاع التام ب ا ل ق ر آ ن و ا ل ا ب ن القيم رحمه الله تعالى في أ و ل ف ا ئ د ة من فوائده كلام لطيف جميل لا يوجد لغيره فيما أ ع ل م عن هذه ا ل م س أ ل ة كيف ينتفع قارئ القران آ ن ينتفع وكيف مستمع ل ق ر آ بالقرآن ابن الفوائد القيم أول فائدة من هذه الفوائد أول مصدره وين من شيخ هذه أ ح س ن الله إليكم و ن ف ع بما ب قلتم ه ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح هذه ا ل ح ل ق ة